ك باخي نفسك, ألا مؤمنين باخر نفسك ألا مؤمنين أن لا يكون مؤمناً. لعنك باخي نفسك أن لا يكون مؤمناً. إن شئت نزل عليهم من السماء آية فظلت إلا كانوا عنهم مؤرضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مؤرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا فيه يستجدئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل ذود كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل ذود كريم في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اسْتَلقِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اسْتَلقِ الْقَوْمَ قوم فرعا قوم فرعا أَلَا يَسْتَقُونَ أَلَا يَسْتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أخاف أن يكذبون. قال ربي أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأضل إلى هارون ويضيق صدري ولا لساني ولهم مالا يذنبون فأخاف أن يقتلون ولهم مالا يذنبون فأخاف أن يقتلون ولكل فاركلا فاركلا فاركلا فاركلا إنما كنّا إنما كنّا مُستبيّون فَأَسْيَأَتِ الْعُنُدَكُ لَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَسْيَأَتِ الْعُنُدَكُ إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أُصِلَ مَعَ نَبْنِ إِسْرَائِيلَ ال earth لنا بنى إسرائيل. قال ألم نضب كثينا ولدا ولا بتثينا من نور كثينا؟ قال ألم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافر وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافر قال فعلتها إذا وأنا من فقررت منكم لما خدتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعم كنت منها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعم كنت منها علي أن عبدت بني قال وما رب العالمين قال العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إنكم تمكنون. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إنكم تمكنون. قال لمن حوله ألا تسمع؟ قال من حوله لا تحسن يوم قال ربكم ورب آبائكم الأولي قال ربكم ورب آبائكم الأولي قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لم قال رب المشرق والمغرب, والمغرب وما بينهما إن كنتم تعفلون إن كنتم تعقلون قال لئن تخذت إلى أن غير لا أجعلنك من المصدونين. قال لئن تخذت إلى أن غير لا أجعلنك من قال أولو جئتك بشيء مبين. قال أولو جئتك بشيء قال فأقبله إن كنت من الصادقين. قال فأقبله إن كنت من الصادقين. فألقاه فإذا هي تربان مبين. وَنَزَعَهُ فَإِذَا هُوَ بَيَضٌ لِّلنَّاظِرِينَ وَنَزَعَهُ فَإِذَا هُوَ بَيَضٌ لِّلنَّاظِرِينَ هَٰذَا لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تؤمن؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تؤمن؟ قارو أرضه وَأَقَاهُ وبعث يأتوك بكل سحار علي يأتوك بكل سحار علي فجمع السحرة لميقات يوم معظوم فجمع السحرة لميقات يوم معظوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين لعلنا نستبع السحرة إن كانوا الغالبين حرسوا قانون في العون ان لم لا اجرا ان كننا نحن الغالبون ترن نشاء احرسوا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال موسى عليهم وقالوا بعزت في رعون إن لا نحن الغالبون. فألقوا حبالهم وحيهم وقالوا بعزت في رعون إن لا نحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون. فإلهي تلقوا ما يأتون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين ساجدي قاروا آمنا برب العالمين قاروا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. إنه لك بيُوكم الذي علمكم السحر فلا تُوفَ لا أقطع أيديكم وأرضكم من خلاف ولا أجمعين. لا أيديكم وأرضكم من خلاف ولا أجمعين. قالوا لا ضيف. إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ قَالُوا لَا غَيْرِ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطُمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانا أوصلت العول في مدائن حاشرين، فأوصلت العول في مدائن حاشرين، إن هؤلاء شرمة جديد قومه ونكون منكرين كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فقتلوهم فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا يا ربي سيهدي قال كلا إن يا ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا سَأَنقُلُ فِي عَرَافِكَ الْبَحْرَ فَانْقَلَبَ كَانَ كُلُّ تِسْعٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, الآخرين وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لا آية. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ أَسْطِعْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِدْرَاهِيمَ أَسْطِعْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكسين قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكسين قال هل يسمعونكم إذ تدعون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجرمنا ابانا كذلك يفعلون قالوا بل وجرمنا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كنتم تَعْبُدُونَ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كنتم تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ فَإِنَّهُمْ رب العالمين. فإنما إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدي. الذي خلقني فهو يهدي. والذي هو يقيني ويستقيم. والذي وَإِذَا مَرَّتُ فَهُوَ يَشْفِي وَإِذَا مَرَّتُ فَهُوَ يَشْفِي وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينِ والذي, وَالَّذِي أَطْمَعُ أن يغفر لي خطيئتي يوم الزي رب أبني حكما وألحقني بالصالحين رب أبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صلق في الآخرين واجعل لي لسان صلق وجعل مني من ورثة جنة النعيم. وجعل مني من ورثة جنة النعيم. وأغفر لأبي إنه كان من الضالين. يبعثون ولا تصدر يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا فدون يوم لا ينفع مال ولا فدون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. من دون الله اليوم صونكم أو ينتصون من دون الله اليوم صونكم أو ينتصون فكُبِكِبُ فيها هم والغَوُون وجنود إبليس أجمعون وَجُنُودُ إِلْيْتَ أَيْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ تَالَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ظَلَالٍ تسويكم برب العالم انه تويكم في وسط العالمين وما اضلنا الا المجرمون ومن المجرمون فما لنا من شافع حبيب ولا صديق حميد، فلو أن لنا قوة فنكون, فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ تقول إنّي لكم رسولُ النبيّ. إنّي لكم رسولُ النبيّ. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أيّة. أجري إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا, فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرزلون قالوا أنؤمن لك واتبعك راكن روكن قال وما علم بما, بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعون ان حسابهم على ربي لو تشعون وما وما أنا لقارب المؤمنين إن أمة إلا لذيهم مبين إن أمة لم تنتهي مهلتكن من من المرضوم قال رب إن قومي كذبون. قال رب إن قومي كذبون. ففتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن مع يمن المؤمنين. ففتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي فأن جئناه ولم معه في الفلك المشحون. فأن جئناه ولم معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقي. ثم أغرقنا إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو الْعَزِيزُ الرحيم وإن ربك لهو العزيد كذبت عاد المرسلين تذبّت عادو المرسلين إذ قال لهم أقوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أقوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول الأمين فاتقوا الله وأطيعون فالله هو الغوثيرون وما أسكنكم عليه من أذى ولا أسكنكم عليه من ألم إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين بكل ريع آية تسمعون بكل ين آية, آية تأخذون وتستخدون مطان على علكم تخلدون وتستخدون مطان على علكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم وإذا بقشتم بقشتم جبارين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 انعوذني وجننات وعيون وجنات وعيون ان اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ان اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء تكن من الواعظين قولوا سواه علينا أو عظت أن لم تكن من الواعظين إن هذا إلا قلك الأولين وما نحن بمعذبين إن فكذبوه فأهلكناهم فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ مُوسَى الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُ ألا تستكون؟ إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل وما إن أجري إلا على رب العالمين. إن أجري إلا على رب العالمين. أتسرقون فيما هونا أمين؟ أتسرقون فيما هونا وزروي ونخل قلها هذي. وزروي ونخل قلها هذي. وتنحيون من الجبال بلوط مفارق. وتنحيون من, من الجبال بلوط فاتقوا الله وأطيعون. فات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 ما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين ما آية قال, هذه شرب ولكم شرب قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها ناقه لها شرب أخذكم عذاب يوم النعيم. ولا تمسوها رؤوئا فأخذكم عذاب يوم النعيم. فعقروها فأصبحنادي. فعقروها فأصبحنادي. فأخذهم العذار إن في ذلك لا آية. إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين. إذ قال لهم أقوهم لوط ألا تتقون إذ لهم أقوهم لوط ألا تستكون؟ لكم رسول إني لكم رسول أمين. فتتقوا الله وأطيعون. فتتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجل. وما أسألكم عليه من أجل. إن أجله إلا على رب العالمين.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 بل أنتم قوم آذون قالوا لئلا متنسهيرو تلتقونا من المخرجين قالوا لئلا متنسهيرو تلتقونا من المخرجين قال إن لي لعملكم من القول قالك أَعْمَلْتُمْ مِنَ الْقَوْلِ رَبِّ نَجِّنِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ رَبِّ نَجِّنِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجِّنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ فَنَجِّنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا وامطرنا عليهم مطرا بساء مطر المنذرين إن في ذلك لا آية إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وإن ربك لهو الرحيم كذب أصحاب الأيكة المُرسلين. كذب أصحاب الأيكة المُرسلين. إذ قال لهم صعيب ألا تَتَقُول. إذ قال لهم صعيب ألا تَتَقُول. إني لكم رسول أني. إني لكم رس. فَتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُوا فَتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُوا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجل إن إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أو كل كيل ولا تكونوا من المفسرين. أو كل كيل ولا تكونوا من المفسرين. وله بالصفات المستقيم. وله بالصفات المستقيم. الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض ولا تبخس هذا أشياء ولا تعرف في الأرض سبي. واتقوا الذي خلقكم والجب الَّذِي الأولين. واتقوا الذي خلقكم والجب الَّذِي هذه <تصفيق> <تصفيق> أخذهم عذاب يوم الظلم. فجذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلم. إنه كان عذاب يوم عظيم. إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في إن في ذلك لآية. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالعَلِيُّ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالعَلِيُّ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لتنزيل رب رب نزل وصل عالمي نزل فيه روح الأمين نزل فيه روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك المنذرين بلسان عربي مبين إِنَّ رَبِّي مُبِينٌ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِلْأَوَّلِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يُعَلِّمَهُ لَمَّا أَبَى إِنَّهُ قل لهم آية أن يعلمه لما غزر إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين قرأه على إنما كانوا بإيمانين. كذلك تلكنه في قلوب المجرمين. كذلك تلكنه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيقتيهم بغتة وهم لا يشعون. فيقتيهم بغتة وهم لا يشعون. فيقولون هل نحن وون؟ فيقولون هل نحن يَسْتَعْجِلُونَ أَكَفَى يَسْتَعْجِلُونَ يَتَأَخَّرُونَ أَفَأَنْتَ إِنَّ الْمَعْمَى هُمْ سَمِينٌ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ الْمَعْمَى هُمْ سِتٌ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قوة إلا لها مُنذ. وما كنا ظالمين وروما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن, السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربي وانذر عشيرتك الأقربي جناحك لمن استرعك من المؤمنين وخفّ جناحك لمن استرعك من المؤمنين فإن صوتك فقل إني بريء تأملون فإنا خلقك كله دليل مما تأملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين الذي يراك حين وتقلبك في الساجدين. وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. هل نبئكم على من تنزل الشياطين؟ هل نبئكم على؟ من تنزل الشياطين تنزل على كل أفئك أثيم يلقون السماء وأكثرهم كاذبون تنزل على كل أفئك أثيم يلقون السماء وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون؟ ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ وأنهم ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا قالحاتي وذكروا الله كثيرا وانتقروا من بعدنا ظلم إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وذكروا الله كثيرا وانتقروا من بعدنا ظلم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَمُ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ